السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا مواصب الحديث عن تفسير صورة النبأ وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد تلاولنا البطاقة الشخصية لهذه الصورة الكريمة والتي تسهل علينا أن نتعرف عليها من خلال بطاقتها هذه ثم وقف بنا الحديث عند وجه الربط بين هذه الصورة وبين الصورة التي قبلها وذلك من منطلق تلك القاعدة التي تحدثنا عنها في نهاية المحاضرة السابقة ألا وهي أن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل، بمعنى أنك إذا ما نزعت الفواصل من بين الصور ثم قرأت القرآن كله دفعة واحدة من أول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس لا تجد انفصالا بين الكلام بأي حال من الأحوال ذلك لأن كل سورة من سور القرآن الكريم تبدأ من حيث انتهت السورة التي قبلها بتعبير آخر كما قلنا كل سورة بتسلم اللي بعديها. اللي بعديها بتستلم منها فتبدأ بالحيث انتهت السورة التي قبلها وكان السؤال الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة ما هو وجه الرابط بين هذه السورة التي نحن بصددها وهي سورة النبأ وبين السورة التي قبلها وهي سورة المرسلات كيف انتهت سورة المرسلات؟ وكيف بدأت صورة النبأ صورة المرسلات انتهت بماذا بل كل الحديث فيها كان عن ماذا ستجد أن هذه الصورة تكرر فيها الحديث عن المكذبين من المشركين ومن أهل الكفر أعذل الله وإياه ولذلك ملئت صورة المرسلات بقوله تعالى ويل يومئذ لليه لمكذبين. ودي آخر ما ختمت به هذه الصورة ويل ويل يوم إذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا صورة المرسلات ختمت بالحديث عن التجذيب ثم بיאرت أن هؤلاء الذين يكذبون القرآن إن كانوا يكذبون القرآن. فلن يصدقوا أي حديث آخر على الإطلاق إذ أن القرآن هو أصدق الأقوال على الإطلاق فإذا كذبت أصدق الأقوال على الإطلاق فليس هناك شك في أنك ستكذب غيره من باب إيه أو ما هو دونه من باب, إيه؟ من باب أولى من باب أولى ولذلك الله قال فبأي حديث بعده إيه؟ يؤمنون. إذا كانوا لم يؤمنوا بالقرآن الكريم فبماذا يؤمنون إذا الكلام والختام انصب عن المكذبين وخاصة الذين يكذبون بالقرآن الكريم بدأت هذه الصورة مبينة لك وجها من أوجه تكذيب هؤلاء اللي هي بايبة با عمه يتساءلون طيب تكذبهم جيء عامل ازاي صورة النبأ بتقول لك جاء في صورة استفهام استنكار استبعادي اللي بيكذب تيجي تقول له مثلا الجامع ده في صندرة واللدون تاني يوم يقول لك ايه بقى ده في دور تاني شوف تعبيري بقى ده ولذلك احنا قلنا لما بيأتي سؤال السؤال بيبقى انواع فاكريني الكلام ده قلنا السؤال بيبقى أنواع مش كل السؤال بيبقى حالة وحدة فقلنا التلميذ بيسأل الأستاذ بقول له لو سمحته قول لي كذا كذا كذا كذا كذا. السؤال ده ليه ده علشان هو يجهل ويريد أن يتعلم يستعلم يريد أن يتعلم يجي بعد شوية تجد أن الأستاذ يسأل التلميذ تفتكر بقى التلميذي يقولوا ما انت عارف بتسألنا ليه? لكن هم فاهمينه وبسألهم السؤال المقصود بايه? ايه المقصود بالسؤال? انه يختبرهم. يبقى السؤال من الادنى للاعلى يكون على سبيل الاستعلام. مش عارف. ومن الاعلى للادنى يكون على سبيل الاختباض في سؤال على الشيء تبقى عارف. بيبقى على سبيل الاقرار والتوبيخ. بقرك وبوبخك. زي ما أنا قلت يجي ابني قاعد فعمال يلعب فرح موقع الكباة دي كسرها أنا شايفه ولا مش شايفه وقاعد قدامه فروح ماسك وجانه وقول له مين اللي كسر الكباية دي أنا بسأله قادر يقول لي إيه؟ انت بتصعب طيابة ما انت قاعد وشايفني مش قادر يقول لي كده انت بصعب بتاعت شايفني لكن هو حتى العيل ده فاهم أنا بسأله السؤال ده ليه قصدي بالسؤال ده ان انا اعمل ايه بقى? اوبخه وانكر عليه ايه? ما فعل ما فعل. في سؤال بيكون على سبيل الايه? التعجب. التعجب. يقول لك اه سلام ايه ده? بقى ابانوا كل الهرم ده? بقى هو مبني قدامك عارف انه مبني. لكن انت بتعمل ايه? ها? بتعمل ايه? بتتعجب. بتتعجب. خلاص? وفي سؤال بيكون على سبيل التجذيب والاستبعاد. يوم يجي الاب شاف ابنه عمال يلعب يقول له هو انت هتنجح معناه هتنجح يعني ايه ادي دقنا ايه مش كده يعني يعني يعني خلاص مستبعد دونه هينجح مش هينجح مش هيفلح يبقى ابن ازا شاف النجاح بعينه وهكذا وعشان كده السؤال في اللغة العربية وعند العرب له اغراض ايه متعددة وليس كما هو عند غيرهم ولذلك احنا قلنا الجماعة الخيبين المستشرقين اللي تعبنين في نفخهم دول ومنهم طبعا البقف اللي اسمه زكريا بطرس ده اللي كان عم بل يخبط في في القرآن ده واللي الكلاب حبسونا عشان كنا برد عليه يجي يقولك ايه احنا انكرنا عليهم لما جوهم عندهم في الكتاب بتاعهم في سفر التكوين بيتكلموا عن الخلق وبدأة الخلق وإن آدم أكل من الشجرة وبعدما أكل من الشجرة استشعر ذنبه وتقصيره فذهب واختبأ يوم هم يقولوا عندهم سفر تقوين كده فنزل الرب إلى الجنة يبحث عنه يقول أين أنت يا آدم من الله يخربوك بقى ربنا نازل يدور عليه وبيسأله أنت فين ومش عارف هو فين يقول زكريا زكادية يا بطرس الخربان في عقله ده يجي يقول لك ايه بقول زعلانين ان احنا يعني قلنا كده وان ربنا بيسأل اين انت ادب طب مو عندهم برضو ربنا بيسأل وراح جاء بمثال كده يقول لك ربنا بيقول الموسى وما تلك بيمينك يا موس دي آية عندنا فين في القرآن يقول لك هو اللي بيعتبوا علينا لان احنا بنقول ان ربنا بيسأل هو عندهم برضو ربنا ايه ربنا بيسأل طبعا قطوله البعيد انتحمها. ليه? السؤال عندكم ماليش ليش غرسولة واحدة بس. الجهل والاستفاة. لكن عندنا احنا بقى. بقى قلت لما عايز تنتقد كتابنا لازم تبقى فاهم اللغة التي نزل بها. القرآن الكريم. القرآن الكريم. طب ربنا لا سألنا احنا. قال انتم اشدوا خلقا ام السماء بنا وبسألنا هو. فاهم السؤال ده ليه? فاهم الغلط من السؤال ده ايه? أنت تريد مخضل للقرآن لابد أن تكون عالما بلغة القرآن ربنا قال فيه إنا أنزلناه القرآن العربية أنت لغة كدك كانت ما لا غير وجه واحد أنا عندي في القرآن الكريم الكلمة الوحدة بباليها والله في كلمة أوصلوها لستة وتلاتين وجه في اللغة العربية لستة وتلاتين وجه شوف ستة وجه كذلك السؤال عندنا في اللغة العربية له أغراض يبني متعددة فلا تحملوا السؤال على غرض واحد ده عندك كنت لكن عندنا لا فزابة بقول ان صورة النبأ ارادت ان تبي وجه تكذيب هؤلاء انها خطبت بالحديث عن كذبهم ويل يومئذ المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون طيب لما كانوا بيكذبوا كانوا بيكذبوا ازاي بقى وكذبوا ايه ادي صورة النبأ هتقول لك على طول على طول عما يتساءلون يبقى كانوا بيستخدموا السؤال الذي هو على سبيل الاستبعاد والإنكار يقول بقى في قيامة هتحصل هو بيسأل بقى في قيامة هتحصل يبقى هو عشان هو عامل ايه مستبعد ان في قيامة هتحصل بقى في قيامة هتحصل زي يجي واحد في حته مثلا زيها قد كده وهيقول لك ده هيعمله موقف هنا يقول لك بقى هيعمله موقف هنا يبقى هو عامل ايه بقى مش مصدق مستبعد ده مستبعد ده فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن تكذيبهم كان قائما على أنهم يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بالأسئلة الايه؟ الاستبعادية الاستنكارية بقى اللي مات ده وده, وده كمن ضمن انكرهم القيامة والبعث وما إلى هذا ولذلك يأتي أحدهم بعظمة قد رمت وقعدين يفركها كده وقعدين يقول له يعني بقى ديه هترجع تاني يبقى هو بادئ هترجع تاني وهو مش عايز يستعلم لا ده هو بيعمل ايه بيستنكر ويستبعد واخد بالك ولذلك دي ربنا جلاه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي البداية قال من يحيي العظام وهي رميم يبقى هو هنا مش بيسال بيستعلم عشان ربنا يعلمه لا ولذلك لابد تشوف السؤال رايح فيه زي ما بني إسرائيل سألوا ماريا واسألهم لما تشوفوا تقولوا والله ده بيتكلموا كلام حلو حل سيبدأ الزاكر بيتكلموا كلام حلو يا أخت هارود ما كان أبوكي مرأة سوء وما كانت أمكي بغي مش كده كلام حلو ولا مش كلام حلو يا واحد شوف جايين يقول له إيه أبوكي كان راجل كويس وامك ست كويس إيبه بيعملوا إيه أنت تفهم من ده أنهم إيه بيمدحوها لا يا حبيبي خد بالك من فحوى الكلام ولذلك ايه ربنا لما جه يشرح الحته دي قال ايه فبكفرهم وقولهم على مريم ايه بهتان عظيمه ما قالش يا سلام ومدحهم لمريم لا وقولهم على مريم بهتان عظيمه ليه لان عايزين من ورا السؤال والكلام اللي بقوله ده ايه ابوك كويس وامك كويسه امال انت طالعه لمين خدت بالك من الكلام امال انت طالعه لمين مش كده؟ كذا ده سب مش متح ده سب مش متح فلازم تاخد بالك من الكلام ده فكذلك قضية السؤال هم بيسألوا يا ريت عايزين يتعلموا يا ريت عايزين إجابة شافية يا ريت عايزين استدلال ودليل لا ده هم بيسألوا على سبيل ليه ها لاستبعاد والإنكار مستبعدين ومنكرين واللي شوف ربنا يقول عما تسألون عن النبأ العظيم لو كان السؤال سؤال استعلام ماشي لكن ده قال ايه الذين هم فيه إيه؟ مختلفون يعني مش آه مش مش مصدقين الكلام ده مش مصدقينه مش مصدقينه يبقى سوره المرسلات قفلت بتقول الجماعة دول مكذبين سوره النبى بتقول لك تعالى شوف كانوا بيكذبوا ازاي ومكذبين ايه يبقى كانوا بيكذبوا اه بالاستفهام الايه بالاستنكار اس بعد كل ما تقول لهم حاجه يقول لك بقى ده يحصل بقى يكون بقى ممكن يبقى مستبعدين المستنكرين بقى اللي بيستنكروه ويستبعدوه واخبالك هنشوف بقى الكلام اللي هو النبأ العظيم اللي نعرف اللي, نعرف اللي هو ايه بقى يبقى شوف اذا صورة المرسلات قافلت بالحديث عن المكذبين صورة النبأ فتحت ببيان صور تكذبهم وهم بيكذبوا بايه بقى ده اللي هنشوفه وهم بيكذبوا بايه ادي واجه الربط بين الايه بين الصورتين لما نمسك بصورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون أصل عما في اللغة عن ما عن ما النون في الميم بحرف واحد اللي هي حرف اللي هي الميم وحذفت ألف ما لأنه لما تقرأه في المصحف باش هتقرأه عما لأ تنتقها ايه عما اللي هي عين ميم يبقى النون دخلت في الميم والالف ايه حذفت قال وهذا لتيسير النطق وهكذا كانت تفعل العرب وهكذا كانت تفعل الايه العرب وده من بلاغة العرب طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى برده بيسال عامه تسالون طب وهو ربنا مش عالم بيسالوا عن ايه عالم يبقى سؤاله ده بيستعلم مننا يعني ولا ايه امال السؤال هنا ايه بقى كأن الله ده بقى اللي بيسموه استفهام إنكاري كأن الله ينكر عليهم أنهم يسألون عن أمر ما ينبغي أن يشك فيه عاقل أي واحد عنده عقل ما يشكش فيه بيجي واحد يقول لي هي السماء فوقنا أقول له يا أخي أنت بتسأل عن إيه طابط بصحيح أنت بتسأل عن إيه ثم أعلن أنا أقول له أنت بتسأل عن إيه يبقى لابنكر عليه هذا السؤال لأن السماء فوقنا دي مش محتاجة لنا حد إيه ان حد دي محتاجه حد يسأل عنها يعني يعني دي محتاجه ان هي حد يسأل عنها يا اخي ده امر بديهي أمر واقع فوقك اهو فبيواحد يقول لي هل السماء فوقنا يوم اللي قاعد جنبي يقول لي هو ده بيسال على ايه ده ده بيسال على ايه ده بيسال على إيه, ايه ده واخد بالك اهو ده اللي بيسموه التفهام ايه انكاري يعني أنا أنكر عليه أنه يسأل عن أمر ها لا لا لا ينكره ليه العقل بالعقل كده تعرف بالعقل تعرف وعشان كده أقول لك أن كل ما يأتي من الدين ده شيء عقلي لو أنت استخدمت عقلك هتلاقي أن فيه ترتيب عقلي بديهي كده والله الترتيب العقلي البديهي لأن السؤال على الحاجات دي فعلا يتلافى مع العقل ولذلك رب الله لما يتكلم أفلا يتدبضون ما لهومش عقل بيتدبالوا بيه بيفهموا بيه بي. لما تيجي تستخدم كده الترتيب العقلي أنت حتى زمال لما قلت لكم كان فيه كتاب عجبني قوي اسمه قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن كتاب ده أنا مسأل قريته بتاع سبع مرات كل شيء أراك يام هو عجب بيه جدا الكتاب ده بيضاول حول إيه شوف العنوان قصة الإيمان بين إيه بين العلم والفلسفة والقرآن عايز أقول لك إن التلاتة ما بيصدموش بيوصلوك لسكة واحدة لسكة حتى الفلسفة حتى الفلسفة الناس اللي قاعدت الفلسفة كفر وبشك... آه هي ختمت بكفر لكن مشيت مع القرآن والعقل ان ما فيش فالسوف يا اخوانا بدأ فلسفته الا بفكرة واحدة ان مدام في صمعة يبقى لازم يبقى لها ده عقلي ده ولا ده ولا ده بيدعي العقل امشي بعقلك كده في صمعة يعني انت هتلاقي ده ده جي من الهوى ولا ايه يبقى ده التليفون اللي قدامي ده قدامت وجد التليفون ده يبقى فيه ايه والله في صنع عمله ده بالعقل كده يبقى صنعه لابد لها من صالح ادي واحد يبقى في فيكن لابد ان يكون له ايه اله وخالق دي بديهية كده بديهية كده اتنين الاله والخالق ده فيه حاجات ترضيه وفيه حاجات تغضبه صح ولا مش صح حيح اذا ان انا هفعل حاجات ممكن ترضيه وهفعل حاجات ممكن تغضبه اذا العقل الترتيب العقل كده طب انا هعرف اللي يرضيه من اللي يغضبه ازاي يبقى لازم يبعط لي رسول صح ولا مش صح اذا العقل شو انا مش بالعقل هو يبقى لازم يبعط لي رسول الرسول ده لازم يجيله بمانهد المنهج يقول لي خلي بالك ادي اللي يرضي الله وادي اللي ايه اللي يغضبه مش كلنا هنفعل اللي يرضيه يبقى فينا اللي هيفعل اللي يرضيه وفينا اللي هيفعل اللي يغضبه يبقى اللي هيفعل اللي يغضبه ده هيتساب كده لو هيتساب كلنا هنعمل اللي احنا عايزينه يبقى لازم هيعمل ايه يبقى لازم يتحاسب يبقى عشان لو انت اتحاسب يبقى بعد ما هنموت لو هتنتهي ما فيش حساب خلص يبقى لازم يكون في بعث طيب معقوله بعد ما هاي هيبعثني يا عم ما هو اللي خلقك ومعروف كده اللي أوجدك أول مرة سهل عليه وأوجدك يابني تاني مرة مه اللي عمل ده أول مرة سهل يعمل عليه يعمله طالما لو ويعمله أحسن من مكانك بقى مش كل مدى بيتقدم فيه ولا إيه والجلك ربنا برضو جابها بالعقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ايه? وهو ايه? يهونه علي. يهون علي. يبقى كل ده انت ماشي بترتيب ايه? بترتيب عقل. ولذلك انكار اي حاجة بالحاجات اللي اللي قلتها دي يتنافى مع اللي بقى اللي بيتكلم ده بيفكرش. وعشالك ازا قلتلك حتى الفلاسفة اقرب ده. الفلاسفة كانت مشكلتهم في حالة جاعة واحدة بس. انه بعد ما استخدم العقل. ان صانع على بده لها من صانع. اقحم العقل. فيما ليس خاضعا للعقل اللي هو ايه بقى؟ طب الصالع ده بقى عامل ازاي؟ جات المصيبة بقى الصالح عامل ازاي؟ هي دي المشكلة بقى؟ هنا معلن تقول صالع عامل ازاي؟ يبقى دخلت عقلك في قضية ما هياش بتاعته ما هياش بتاعته وعشان دخلته في قضية ما هياش بتاعته ايه اللي هيحصل؟ علشان تبدأ بقى تقول انا هتكلم عنه واحدده يبقى هتستخدم ما هو مشاهد اللي هي في علم المطق قوله بتقيس الغائب على الشاهد حاجات قدامك فهتبتين تخيل ولذلك اللي تخيله بقى ان ملك قاعد على كرسي ما دي الحاجات اللي هو شيئف وانه عملاق وانه مش عارف ايه وانه ايه وكل اعبا وانه بدأ يتخيل بقى ده دخلت في قياس الغائب على الشاهد رحت في داهر ولذلك قلتلكه ده ايه وعطوها في المشكلة دي واحترم عقلك وضربت مثال قلتلكوا احنا لو احنا مثلا مجموعة قاعدين في جزيرة معزولة عن الناس ما نعرفش اي حاجة غير البدائيات اللي قدامني باية البحر والمطر والشجر وشوات السمر اللي دول من الشجر ما عندناش اي مدنية حديثة ما نعرفش اي حاجة وانا يعرف الجزيرة دي انا وعلاء والدكتور فوزي وبعدين دكتور فوزي ربي ده وراح راكب مركب ما قعد التمشي بيه لقى نفسه في القاهرة طبعا شاف العجب قاعد في جزيرة ما هو مش عبق. فيش كل اللي انت شايفه ده مش موجود فجيب قدقى تليفزيونات وراديوات ومبيلات عاجات ما ولا في الخيال كده فاتفرج على كل ده وراح راجع إلينا فقال يا خبر بيدنا شفت العجب سدقو. ده في ناس عندها الحديد بيتكلم أنا وعلاق بقى لما قال الحديد بيتكلم هنقعد نتخيل الحديد لما بيتكلم بيتكلم ازاي تفتكر لما نتخيله واتكلم ازاي فكل اللي هنعملوا ان احنا هنبص لحاجات احنا عارفينهم فهنبص البعض انا شاف علاق بيتكلم واشايفهم بيتكلم فعشان اتكلم لازم يبقى لي شفتين ولازم يبقى لي لسان فلما هتخيل الحديد بيتكلم هتخيله ازاي بقاله شفيتين والساغ باظت الدنيا هو ليه كده فقسط ايه قسط ايه قسط شاهدا اه, اه شاهدا على ايه على غاية بواصة الدنيا فحضرتك علشان تجي تتخيل ربي ده ربي ده بالنسبة لك ايه غيب يا ابني غيب عشان تتخيله عقلك يوصلك لحد فين للي انت شايفه هتروح في داهية لأنك ستقيس غائبا على شاهد فما ينفعش هو ده اللي ضيع الفلاسفة بقى اللي دخلوا عقلهم في حتة مش بتاعتهم فقاسوا غائبا على شاهد بدأوا يتخيلوا الإله ده عامل إزاي راحوا في داهية ولذلك قالوا كده بدأت بكف بدأت بإيمان وانتهت بإيه بكف لكن بدأت بعقل صحيح وإيمان صحيح فلا أريد أن أقول أني هذا الذي يحدثنا القرآن عنه الخالق الرسول القيامة والبعث هذه أموم يصل إليها العقل الصحيح يعني العقل الصحيح بترتيبه كده يقر بيها فالذي يستنكرها ويستبعدها هو الذي يتصادم مع العقل وهو الذي ينبغي أن ننكر عليه إذا هو بينكر لا إحلاً للمفروض نعمل إيباً ننكر عليه إيه المفروض إيه ننكر عليه وهكذا بدأت صورة النبى عما تسألون بيتكلموا عن إيه وبيسألوا مستنكرين ومستبعدين إيه ده اللي بيستنكرو ويستبعدوا ده ما ينبغي أن يسأل عنه ما ينبغي أن يسأل عنه لأنه بيتفق مع العقل الليه العقل السليم العقل السليم طب هم كانوا يستنكروا ويستبعدوا إيه قال النبأ العظيم عما تسألون عن الليه عن النبأ العظيم بأسألهم زي ما نقول سؤال ايه سؤال إيه؟ سؤال, إيه؟ سؤال استبعاد واستنكار واسأل ربنا عنه لو عما تسألون ده هو ايضا يستنكروا إيه؟ يستنكروا عليهم انهم يستنكرون طب هم بيستنكروا يستنكروا يستبعدوا النبأ العظيم النبأ العظيم بقى. قالوا اما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته واما الخبر عن القرآن وإما الخبر عن القيامة والبعث ولا تعارض ولا لان هم فعلا كانوا بيستنكروا ويستبعدوا كل ده يوم يجي يقول في رسول يقول لك ده وده ربنا بعت ده رسول امال فين لو عايز يبعت مكبعت ملائكه وفين الملائكه وبعدين هو في أحلى محتاجين رسول مفيش حاجه اسمها رسول نعمل بيه وبعدين لما يجي يختار رسول يجيب لنا يتيم ويجيب لنا فقير ويجيب لنا مش عارف ايه ويجيب كل الكلام اللي انت اللي بيستبعدوه ده اللي بيستبعدوه ده فاستبعدوا ان يكون محمد رسولاً ونفس القضية فعلوها مع القرآن الكريم استبعدوا ان يكون كلام الله ده مش كلام ربنا ولذلك بقى الذي هم فيه مختلفون هيقولوا عنه ايه اللي هو مش كلام ربنا اي حاجة غير انه يكون كلام رب الله سميه شعب ماشي سميه كهانة ماشي سميه أساطير الأولين ماشي بس ما تقوليش كلام رب تيجي تقول له ده في قيامة وفي بعث وفي حساب يقول لك يا راجل ايه العبط اللي انت بتقوله ده ببعد هنموت وهنرم بلاش لما نموت ونرمي يا اخي ده اللي أكلته السباع فتحلل في بطونها. مش ده حصل? مش ده حصل? فتحلل في بطونها. في اللي غارق? واكلوا السمك. طب تجمعه ازاي ده? يا ابني انت بتتكلم عن مين? انت بتتكلم عن مين? ان ده مستوعي بتتكلم عن مين? تتكلم عن الذي يقول للشيء كن? فيكون. انت بتتكلم عن ايه? تتكلم عني وعنك? آه عني وعنك والله بيحصل ولا أقل من ده يحصل لكن تبتتكلم عن الخالق يا بني الخالق ده لابرضو تبتبسك له شاطورة رب الشارع كده وقول له الدول كده تفتكري محمد وعلي وسعيد دي باقوا بايه كل كن باقوا الله يبقى إيه اللي عملهم كده كده. تقودش بقى تقول لي الصدق تأكله وبقى شوية في بطن اللي مش عارف ايه وشوية في بطن ايه وشوية في بطن, بطن, بطن ولذلك ده اللي قالوه حتى عن سيدنا إبراهيم ولكن خبالك السؤال هيختلف خبالك بقى حتى اللي هقولها لك بقى السؤال هيختلف ان سيدنا إبراهيم يجلس على شط فرأى جيفة حمار شائل شائل يعني ايه حمار الشائل يعني ينتفخ بقى خلاص هينفجر فتلاقيه راحت رجليه بقيت فيل بعد ما كان نعم على جنبه كده لما ينتفخ ايه اللي بيحصل روح عامل كده رجليه تطلع لفوق بعد كيه والعزبالله البطن تنفجر فايه اللي يحصل فجاءت بعض السباع فاكلت منه ثم جاءت بعض الطيور فاكلت منه ثم تمدد الماء فجاء السمك وفاكل منه بقى الحمار فيل اه شوف الشيخ قال بقولك بقى حبه فوق وحبة تحت وكده شوف بقى ازاي صحيح شويه في الطون الطير وشويه طون السمك شويه في الطون السباع فجيه سؤاله رب ارني كيف تحي الموت هو بيسأل اله بس مش سؤال المشركين سؤال المشركين قلنا سؤال ايه استبعاد واستنكار سؤال سيد ده يا براهيم عايز يعرف الكيفية شوف التعبير ولذلك هذا هنا لما سأل قال ايه ما قالوش هل انت قادر على ان تعيد ده هل انت ستوحي الموتى لا قالو ايه كيف عايز شوف الكيفية الحكاية دي هتتجمع ازاي اللي هو بقى الانتقال زي ما قالوا ونحن عندنا فيه علم وعلم يقين وعين يقين. علم انت عارف الحدوتة دي. وعلم يقين انت شف يعني زي ما بيقولوا طيقنت مينها تم عندكش نسبة واحد في المليون شك. عين يقين تشوفها بايه? تشوفها بعينة كده. اللي هي بقى اللي, اللي صورة اه كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ادي علم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا لترونها عين اليقين فاحنا دلوقتي عندنا علم ان في جنة وفي نار لما هتخش القبر هتنتقل من مجرد العلم لعلم اليقين دخلت القبر وهيتفتح لك بقى باب من الجنة ربنا وعدنا جميعا او يتفتح له باب من النار فبقى عنده هنا ايه? علم يقين تغيق القيامة تقوم وتروح شايفهم الاتنين اهدي الجنة وهدي النار انتقلت لايه بقى? لعين اليقين فسيدنا ابراهيم عايز عيني اليقين دي عايز يشوف الكيفية دي بتحصل ازاي? ولذلك رب بدأ اخذ اربعة من الايه? من الطيب فاصل هون ايه? إلي ثم مجعل على كل جبل من هن جوز أقطع ورم هنا ورم هنا ورم هنا ورم هنا, هنا شو بال حتى اللي هنا يقولها مين وال اللي هنا يقولها مين وال اللي هنا يقولها مين وال اللي هنا يقولها مين خلاص وبعدين ه ثم مدعي هن تعال إيه في لحظة يأتيك ساج قضية محسوم قادر سبحانه الله تعال فتبتكلم عن مين فتبتكلم عن قدرت مين فهؤلاء وغبالك بيسأله عن دعوة النبي اللي هو رسول وازاي بقى رسوله وما ينفعش بقى رسول ومستنكرين ده ومستبعدينه القرآن مستنكرين ده ومستبعدينه لأنه يكون كلام ربنا خلاص البعث والنشور مستنكرين ومستبعدينه وغبالك ولذلك ربنا يقول الذي هم فيه مختلفون مختلفون زي ما قلت لك خلقوا عليه على التلاتة دول أي حاجة غير أن هم يصدقوه فيجو عند النبي شاعر. كاهر. ساحر. مجنون. شفت فيها رسول ما جاش الاحتمال له هو اي حاجة غير انه يكون ايه? غير انه يكون رسول. فاختلفوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي ولم يضعوا احتمال انه ما عندهمش الاحتمال له خالص. وده مش من الانصاف. يعني انت لب حتى تيجي تختلف في حاجة. حط يا اخي حتى احتمال الصدق فيها? لا. ده يا شاعر يا ساحر يا كاهر يا مجنون أي حاجة غير أنه يكون رسول في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مستبعدين أن يكون رسولا حط أي حاجة غير أنه يكون رسول وكذلك القرآن كما قل خلو شعه خلوه أساطير الأولين خلو أي حاجة بس مش كلام ربا كذلك القيامة والبعث يعني قيامة وبعث لا مفيش فيش قيامة وبعث ما عندوش الاحتمال التالي يا أخي يمكن لا مفيش مفيش هي موت والنهاية وهي خلصت على كده وهي خلصت على كده هذه الذي ينفيه مختلفون يوم ربنا سبحانه وتعالى يستخدم معمود كلام بقى عرفوك عرب اسلوب الزجر والرضع كلا سيعلمون كل دي بيقولوا على في لغة العرب كده اسلوب زجر ورد يعني تكذبون كلا لا مجال للتكذيب ومن كذب سيعلم شوف التعبيد وصلت كده تكذبون كلا لا مجال للتكذيب ومن كذب إيه؟ سيعلم ده اسمه ايه بقى زجر ورد بيحمل تهديدا وعيدا بتكذب هتعرف هتعلم هتعلم وعليهم يرجع يكررها وهنا بقى في لغه العرب يقولوا ايه كلا ايه سيعلمون السين دي اسمها سين القرب سين الايه القرب يعني ايه يعني هتعلم عقيبه تكذيبكم امتى قريبا يا حبيبي قريبا. قريبا قريب قوي هتشوف عاقبة تكذيبك ده هتشوف تكذيبك ده هيقودك لايه وعندما يرجع يكرر ثم كلا سوف تعلمون لان احنا عندنا حاجة اسمها زي ما قلت ظاهرة التكرار في القرآن الكريم التكرار ده من خلال علم البلاغة يقول لك احيانا في تكرار يبقى ممل في تكرار يبقى ممل هذا اتكلم معاك اقول لك اصلا بارح امبارح يا أخي يا سلام على مبارح يعني هتقول لي يا عم الله يخرب بيت يا عم تخلص ما تقول لي عزتولي خل... مللتك وفيش جعل نظر عملا عم كرروا خلاص مللتك ففي تكرار يبقى ملوش لازمة مميل وفي تكرار يفيد الكلام وعشان كده كان في شوائد برضو موتورين زمان طعنوا في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم سموع زيادة كده القرآن الكريم بيكرر حاجة. يعني يقول لك القرآن الكريم بيقرر بيكرر كرر شوف قصة آدم وقليس كم مرة وهشوف كم سوزة يقول لك شوف كرر قصة سيدنا موسى كم مرة وشوف بقى في كلام بيكرره كم مرة يعني ما ديجي تمسك مثلا صورة البقرة وقرائبين من بعض كانت فوضع قريب جدا وورا بعضيهم كده فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هتلاقيها في موضع واحد كده اتكررت تلك مرات يقول لك يا عم كان كفاية واحد وفي قصار الصور في صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد يا راح أعيدها لك تاني ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد يقول لك يا عم قالها خلاص بالأول بيعيد ليه فيمسكوا في ظاهرة التكرار دي ويتخذوها مطعنا في القرآن الكريم ده من جهلهم برضو. امتى تكون امتى يكون التكرار ممل اذا كان بلا فائدة لكن لما يبقى له فائدة باه ده بيقول لك يا ابني ده من جمال من جمال اللغة العربية اذا كررت لفائدة ليه هتلاقي الاولانية لها طعم والتانية لها طعم والتانية لها طعم عشان كده ولا مفسر زبال الاخوانك صوت البقله قلت له لما جهوا ورا بعض فقال لي ش قال لي وتتكرر كده ثلاث مرات ورا تعال شوف فين فين فين هنا طعم ولون وهنا طعم ولون وهنا طعم ولون فضل كده شوف الاولانيه جت ازاي وشوف الثانيه جت ازاي وشوف هتلاقي فولي وجهك شطر المسجد الحرام لما جات في الاول بينت لك لما تبقى خارج مكة وعاشت تصلي المطلوب فولي وجهك شطر المسجد وانت خارج إيه ما تتحرك انك أنت تواجه لمكة والكعبة طب لو انا في مكة قال لك برضو تتحرك كعبة فجات الثانية فولي وجهك شطر المسجد الحرام يبقى كإني التلاتة مشين كده واحدة بتقول لك إذا كنت خارج مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام والثانية بتقول لك وإذا كنت داخل مكة إيه ها فولي وجهك شطر المسجد الحرام طب وأنا داخل الكعبة تقول بقى صلي فمن عايز برضو من جوة بقى أديها ظهر وأصل قال لك برضو فولي وجهك شطر المسجد الحرام يبقى يبوعدها بتقول لك وانت برا مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانت جوة مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانت جوة كعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام يبقى الفايدة اللي خدتها من هنا غير اللي هنا غير اللي هنا وكل حاجة لها في نفس الكلام بفيش بقى تكرارة حجاب بتتحطي كده وخلاص قل يا ايها الكافرين دي قلنا زمان ايه قلنا ان هم أذوه تعالى اعبد الهتان عاما ونعبد الهكا ايه عاما فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد اعبد دي تفيد الحال في لي ايه طالبين مني دلوقتي انها لا عبد مش هاعبد. ولو حصل مني برضه انتم في الحال مش هتعبده. يعني هو لو قبل وقال هاعبد الهاتكم. قالوا له بس خلاص كده يبقى انت ضعت. واعنا مش هاعبد لك بقى وانت كده مش كويس. فقالوا له اعبد دي نفي للحال. طب ممكن يقولوه ايه. تفكر يمكن بعدين. يجي بقى الاسلوب الثاني ولا انا عابد مش اعبد. ولا انا ايه? عابد. اهدي نفي للايه? الاستقبال يبقى دي غير دي فوحدة بتقول لهم ده مش هيحصل دلوقتي والتانية بتقول لهم ايه مش هيحصل بعد ايه ما تفكرش يبقى دي ليها فايدة ودي ليها فايدة إذا انا مش بكرر وخلاص يبقى كل سأعلمون ثم كل ايه سأعلمون اهي كل سأعلمون ثم كل سأعلمون هدي كلا ايه ودي كل ودي سأعلمون ونسألمون. يبقى كررت زي ما هيه مش كده؟ يبقى تكراري ازاق طب التكرار ده ليه؟ واخد بالك احنا اقول التكرار ده بيحمل ايه؟ وعيد يعني معناه ايه؟ انت بتكذب هتشوف عقبة تكذيبك تقول لك طب كرارها ليه؟ ما قالها مرة بيقولها المرة التانية ليه؟ يوم بعضهم يطلعون لك تأكيداً لا يا عم تأكيداً ايه؟ لا يا عم مش مجرد تأكيداً كده؟ لا ده الاولى لها ليه فايدة والتانية لها فايدة اسمع كده? كلا سيعلمون. احنا قلنا السين هنا بتفيد الايه? القرب. القرب. هيعلمه بس امتى? قريب. يبقى قريب دي هتبقى فين? الف الدنيا. التاني يا بحرف. العطف اللي هو بيفيد الايه? الطراخ. البعد يعني. البعد يعني. اللي هي ايه? ثم. احنا قلنا ايه? حروف العطف عندنا بيجي ثم وبيجي عندنا الفاء. وبيجي عندنا الواق. اقربهم الفاء. تقول دخل محمد ف... يبقى فعلي دي فين? جاي فين? فعلي يبقى فين? فل... في ضبط وكده في ديله. والواق التفيد المصاحبة. دخل محمد وعلي. مع بعض. دخل محمد ثم علي يبقى ايه اللي حصل? يبقى في وقت بقى. يبقى جي محمد وبعد ساعة جاء عليه. هنا <تصفيق> استخدم القرآن الحرف ايه? ثم. يبقى الاولانية هتحصل قريبا السين بتاعت القضم ها. وثم دي قالت ايه? قال الوعيد التاني ده هيجي امتى? بعد فترة. اللي هو ايه امتى بقى? قال اه ده ربنا بيقول لهم هتشوفوا في الدنيا والتانية هتشوفوا فين? في الاخرة. اه يبقى فيه وعيد للدنيا ووعيده للاخرة وشافوا الاثنين الاتنين اشتباعها فيها وشافوا الاثنين وشافوا الاثنين دنيا واخرى لما ربنا اعلى كلمة رسول الله عليهم وهزمهم وذعرهم مرتفعه بكلمة الاسلام كل ده شافوه ولسه بقى المستنيهم فين في الاخر في الاخر يبقى كلا سيعلمون يبقى دي فين اه هتشوفوا العقيبه في الدنيا ثم كلا سيعلمون يبقى هتشوفوا العقيبه فين في الاخره يبقى في عقيبه الدنيا وفي عقيبه ايه اخره ثم ساقت الايات طب الناس دي منكره للرسول ومنكره للقران ومنكره للبعث والقيامة وانكار البعث والقيامة ده اللي رجحه بعض المحققين ومنهم ابن كثير قال وهذا ما اراد القرآن ان يناقشه ليه هم لو صدقوا ان فيه اخره وبعث وقيامه يبقى هيصدقوا ان فيه قران وهيصدقوا ان فيه ان في نبي هيحملهم على هذا ولذلك اخوان بدأ يناقش دي انتوا بقى مستبعدين ان اللي يموت ربنا يبعثه اراد ان ربنا يسقلون من اللي احنا بالقولها بقى اللي هي اراد ان يقول اننا اللي بدأت واللي بدأ اهوى عليه انه يعمل ايه انه يعيد فربنا يقول لهم كده ألم نجعل الارض من هذا مين اللي خلق الارض بقى ده مش كده وبس وهم مقررين بده يعني يطلحوا عليهم سؤالا هم يقرون بإجابته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طب ما أنت عارف أنه خلق؟ يوم السابع دلني عيد في ربي أقول باء ألم نجعل الأرضه ده مش خلق وبس ده قدرة في الخلق يبني متناهية. إن الأرض مش اتخلقت بس مش حاجة مربية تحتك أنت بتمشي عليه لا ده شوف التعبد بهذا. ما هذا ما هذا دي زي المهد اللي هو فراش الصبي فراش الصبي ده بيسموه مهد ليه لان انت بتعده ممهد لراحته بيجد فيه ايه بيجد فيه راحته بيجد فيه راحته الارض كده من عجيب خلق الله والله ويا سلام لو الانسان بيعمل عقل ونظر الارض دي فيها العجب والله فعل العجب عشان تبقى مهاد كده فيها العجب اول عجيبة هقولها لك قالوا اني علشان تكون الارض لي مهاد وفراش زي ما ربنا وصفها وتبقى ممهدة ليك كان لابد ان يجتمع فيها ضد ضيل والضد ضيل لا, لا يمكن ان يوجد هذين الضدين الا القادر سبحانه وتعالى ان الارض جمعت بين الصلوبة الصلابة والرخوة انت لو حطيت الوصفين دول في اي حاجة لو اثبت احدهما هيرتفع الاخر يا صلب يا رخو مش كده الارض فيها الاثنين. صلبة ورخوة صلبة حضرتك بتحط عليها عمارة متين ضوء. زي نطعات الصحاب كده. بتغطس بتوقف عليها دبابة. بتغطس لو قعدت الدب بيها في ساعتك والدب برجك كده خمسين سنة. تعمل فيها ايه? ولا هكذا. بتبقى ايه? بتبقى صلبة. حاجة حلوة وقاء وقاء وقاء وشوف العربية توقف عليها ازاي? شوف تعمل ايه? حاجة يا ايه? حاجة ما شاء الله. حاجة ما شاء الله. تعال ارمي فيها بزرة. تروح مشاء مفتوح كده. تعال أضرب فيها شيء ولا فاس. تروح جايبة معاك الله درخوة بقى. الله طب الحاجات دي ما بتختص عليها ليه؟ درصيبة بقى. هي رخوة ولا صلبة. سبحان اللي خلقها يا بني. يا بني سبحان اللي خلقها يا بني. يا بني سبحان اللي خلقها يا بني. وما كان إشي هتنفع لزكاك كده. لأن انت محتاج لصلابتها ومحتاج لايه رخوت انت محتاج تفحر فيها ها وتطلع منها وتحط فيها كل اللي انت بحتاجه ومحتاج ان هي تشيلك وتشيل اللي شايله ده فانت تحتاج اليها صلبة اللي عليها ما يختص فيها وتحتاج اليها رخوة اذا عملت فيها المعول او الفاس او رميت فيها البذرة شقه وتخرج هات لي واحد يعمل لك ده بقى لواحد يعمل لك حاجة تجمع من الحاجتين دول. اتحداك. ده من العجابة. علشان تبقى ايه? تبقى ماهدي ليك. ولذلك حتى اخي والله لما بتنام عليها ما تحس بصلابتها صلباتها او. حسك انها بتاخد تدي معك او. في ناس ما تستريحش. غير ما نم على الارض كده. غير ما تنام على حياتة حديدة ولا بتاع. لأنام عليها كده. ماهدها لك. بتستجيب لك في اللي انت عايزه. بتستجيب لك. ده من لك دي من أعجب عجائب الأرض والله إنها تجمع بين إنها رخوة وإنها إيه؟ صلب بقى اللي عملها كده مش قادر يعمل قيامة ويعيد تاني ويقول تاني يا عم انتم بتفكروا ازاي القادر اللي قدرته عملت ده يا رجل انت حبت الزرع اللي بتطلع من الأرض دي وروح حفر لها تحت ودفل عليها مش بيحط البزرة كده دفل عليها في الأرض تجي بقى حت البذره دي تروح مطلعها بتاع لين كده لو عدوا عليه شوية هواء يكسروه ولو جبت طفل قد كده باصبعك ده عليه كده, كده يكسر تبص البتاع البتاع اللينه دي راحت شقه الارض اللي انت بقى جيب فأس وتدب وبتاع مش عارف ايه لا هي راحت شقه كده ولذلك ثم شققنا لكم الارض ايه شق ده مين اللي بيشوء؟ ما انت مش واخد بالك هي مش البتاعه الطعباله اللي هنا دي ايه ده فتقول ايه ده صلابه وليونه في وقت واحد ما تملكش غير انك تقول سبحان الخلاء سبحان الخلاء ده دي عجيبة من عجائب الارض ده لسه عجائب الارض ما تنتهيش ولسه لو عايز تسمع وتكمل يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر بإذن الله يقول لي يا وديد أن أعقل على خطيبتي ولكن ولي أمرها يرفض ذلك إلا قبل موعد البناء بأسبوع والله أنا معاه أنا يوم ما هجوز بنتي كده اللي عايز يكتب عليها قبل دخلتها بيوم مش بأسبوع كمان كده على طول ما تجيش تكتب عليها وأجي خش الشقة أصبتك مثلا بقبلها ولا بتاع وأكلمك تقول لي مراتي وهباليك حق فلا يا حبيبي ما ملككش رئابتي ما ملك وهي ليه بلكحة وهيجي يسألنا وقول له ما فيش ما يمنع شارعا فهي بلكحة طب ولما ملكك رئابتي ليه لا يا حبيبي حمل حب وشيه يلا فأنا معها شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله عليكم بس الاخر اللي بيسأل ان احنا نهني النصارى في عدهم ولا نعزيهم لا لا والاسبوع جاء بقولك لا ليه سيبك بقى اخوانا وحبيبنا ولا لا نظلمهم ولا نهضمهم لكن لينا حدود في التعامل معاهم وضعها الشارع مش وضعها شيك لا ولا شيك ضلالية الشارع نعرفها عرف بزاكم الله خيرا